يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق من زولها وسأ منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي يساءلون به والأفهم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم واغفر لكم ذنوبكم ومن يطأ الله ورسوله فقد فاز فوز عظيما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 بلغم في التسير إلى قول الله جل فعلا فجعلهم جذالا لله كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم وقالوا له إبراهيم قالوا فأتبي على عين الناس لعلهم, عين الناس لعلهم يشهدون قلنا بأن إبراهيم عليه السلام كسر أصنام هؤلاء جميعا وبقي ما جعل إلا عليكم السلام عليكم السلام وبركاته ما, جعل ما بقي إلا الكبير جعل الكبيرة حتى يرجع إليهم ويقيم عليهم الحج راضي إبراهيم عليه السلام بذلك لإقامة الحجة وإظهار ضعف هذه أصنام أنها لا تنفع ولا تدور ولا تسمع ولا تتكلم فكيف تخذونها آلهة من دون الله جل, جل في علاة لذلك زادك اخالا قالوا من فعل هذا قالوا من فعل هذا بالهتنا انه لمن الظالمين على ما فعل فقد ارجم اجراما عظيما عندما كسر الهتهم على ما يزعمون قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له ابراهيم من الذي قال الذين سمعوا بان ابراهيم قالت الله لا يكذبنا اصنامكم نعم الذين قالوا هذا القول الذين قالوا بأن إبراهيم قال فالله لأكيد أن أصنع لكم بعد أن تولوا مدبرين فهم الذين قالوا نعم إبراهيم سمعناه يتكلم عن سمعنا فتى يذكرهم وقالوا له إبراهيم قالوا فأت به على أعين الناس لعلهم يشهدون فلنمروز معه طبعا يعني كل تغياء له ما له من الجنود الذين يحمونه ويصارعون ويقاتلون من أجله ومن أجل يعني مكانه الذي الذي يحارب من أجله والذي يكفر بالله من أجله والذي يريد الدنيا دون من أجله قالوا فأت به على أعين الناس يجعل الناس يرون ذلك ويسمعون به من ضب تخويف وإرعاب الناس جميعا وأن من تجرع على مثل هذا فعقابه هو خيم ولابد للكل أن يتراجع عن ذلك ولابد أن ينصعوا وينقاضوا لكل أوامر الملك ومن معه قال لعلهم يشهدون أي عليه أنه الذي فعل ذلك يعني يشهدون أنه هو الذي فعل ذلك وهذا أيضا فيه بعض الإنصاف هذا بعض يعني رغم الظلم والطغيان والكف فيه بعض الإنصاف قالوا فأت به على أعين الناس لعلهم يشهدون يعني يشهدون أن هذا الذي وفعل ذلك بآلهتهم وأن هذا الذي تكلم في آلهتهم فهنا هذا فيه بعض الإنصاف إيش الإنصاف هنا في قولهم فأتو به على أعين الناس لعنهم يشهدون أين الإنصاف عندهم في هذا؟ أنهم تركوا مساحة يعني نعم قريب جدا من الصحيح على الأوسط يجب أن أعلم الناس هو بعض الإنصاف لعلهم يشهدون فكره أن يأخذوه بغير بينا في قول الأوسط يعني يشهدون عليه هو الذي فعل ذلك فيأخذوه أمامهم أنه متهم فأخذوه لأنه متهم يعني هم كارهوا أن يأخذوه على غير على غير بينا فلذلك قالوا لعلهم يشهدون هذا عند تفسير من قال بذلك أنهم, أنهم أرادوا, أرادوا أن يشهد عليه الناس عندما يعاقب عندما يحدث معه شيء أرادوا أرادوا أن يشهد عليه الناس فيعلمون بأنه أخذ بجريرته وقيل في قول تعالى به على عين الناس لعلهم يشهدون أن يكون شهودا حضورا على عقابه الأليم وعلى عذابه فلا يتجرأ أحد بعد ذلك نعم منتاز يا ذر منتاز قال قالوا أأنت فعلت هذا بآلياتنا يا ابراهيم كان سؤالا موجها تصريحيا لإبراهيم عليه السلام أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال ابراهيم بل فعله كبيرهم هذا شوفونا إبراهيم أراد أقامة الحج عليهم وهذا ليس كذبا معناه قد أن في حديث الشفاعة الطويل قال كذبت على الله ثلاث كذبات أو استخصده قال كذبت في جنب الله ثلاث كذبات وما كذب ولو نظرت بتحقيق النظر لن تجد كذبا كحاذب للاحوال وما كانت الا الا بعض المعارض المندوح عن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلها في ذات الله كلها من أجل من اجل نصرة دين الله في, في قولي بل فعله هذا بل فعله كبيرهم هذا وقال كانه غضب كافت عبودنا الصغاره وهو الكبير فاراد ان ينفرد حتى في هذا يعني في نوع حق لأنه كما قلنا لو كانت آلهة متزحمة لابد أن تتنازع للانفراد لو كانت هناك آلهة متزحمة لابد أن تتنازع للانفراد قال الله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا ذي العرش سبيله سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً شوف قال إش القول الصريح قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا نبته الى هذا العرش سبيلا ف هو هنا يعني نقول انه كانه قال هناك عند المزحمه لابد لابد ان يكون فيها المنافسه للانفراد قل لو كان في ما آله الا الله لفسدتها لانه لابد من المناجعه قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن, إن كانوا ينطقون وأيضا قد يقال بينهولоس بك示ب لأنه علق, علق, علق أن يكون قد فعل ذلك على نطقهم يعني كان وقال لو كانوا ينطقون فالكبير الذي فعل ذلك. والإجابة هم لا ينطقون إذا لن يكون الكبير الذي فعل ذلك. أو لن يخبرهم أن الكبير فعل ذلك. قال إن كانوا ينطقون إن كانوا ينطقون غالبا فعلو بل فعله كبيرهم هذا ان كانوا ينتقون هم لا ينتقون هذه في هذه الا لا, لا ان كانوا ينتقون اذا اذا هو لم الكبير لم يفعل ذلك او عليه السلام هو الذي فعل ذلك فاسالوهم ان كانوا ان كانوا هذه ليست فيها كذب حال ما قال الله جل فعلا فرادعوا إلى أنفسهم أي تفكروا وتعقلوا وراجعوا إلى عقولهم فقالوا ما نره إلا كما قال إنكم أنتم الظالمون يعني ما نرى الحق إلا معه أي نعم هو أراد بذلك أراد أن يعترفهم وأن, وأن تقام عليهم الحج بكلامهم أراد أن يعترفهم وأن تقام عليهم الحج بكلامهم لذلك تكلموا بكلمة الحق, تكلموا بكلمة الحق بعدما قمت على الحج تكلموا بكلمة الحق لكن سرعان ما تراجعوا فقط للدنيا والسلطان والوجاهة والل... وأيضا للأنفة والكبر عوام الكثيرة جدا تصد عن سبيل الله جل في علا ما أراده إبراهيم عليه السلام قد وصل إليه وقد تكلم بالحجة بألسنتهم فراجعوا إلى أنفسهم تفكروا بقلوبهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون نعم وظاهر هم الظالمون أنتم تتعبدون لأصناع من لا تتكلم لا تنفع ولا تضر أنتم الظالمون يعني أنتم الظالمون هذا الرجل بسؤالكم إياه وهذه ألاتكم حاضرة فاسألوه من العدل والإنصاف أليست الآله حاضرة أليست الغير للآله فاسألوه هو انصف هو بذلك أنصف فظلم بين أن تسألوه وأقام عليهم الحج بهذا أقام عليهم الحج بذلك لكنهم لم يفهموا هذا وقالوا ان التي على رؤوسهم او على قلوبهم راد كلا بل رانا على قلوبهم مكانه يكسبون فرجعوا الى انفسهم إنكم فقالوا انكم انتم الظالمون ثم نوكسوا على رؤوسهم يعني بعدما تكلموا بكلمه الحق بعدما اقيمت الحجه وهم الذين تكلموا بها لكن سبحان ربي العظيم الله هذا هو, هذا هو. وهم بعدما تكلموا يعني بقيمة الحج عليهم وعلموا أن الحق مع إبراهيم عليه السلام وعلموا أن الحجة يعني ألقيت عليهم وأنه لا يجوز عبادة من لا ينفع ولا يدر مع ذلك انظر حب الدنيا وكريات المنزل التي فعلت بهم هذا ثم نكسوا تقهقروا تراجعوا تراجع عن الحق الذي ظهر جلاء ولذلك لابد أن تعلم أن الله لا يدل قوم بعد إذ حتى يبين لهم ما يتقون حكم عدل سبحانه وتعالى ثم نوكسوا على رؤوسهم قال علماؤنا أجل الله الحق على السليم في القوم ثم أدركتهم الشقاوة أدركتهم الشقاوة التي كتبت عليهم قبل قبل أن يخلقوا لما خلق الله القلم وقال أكتب قلم قال أكتب موكاين إلى يوم القيامة أجر الله الحق عليهم وبان وظهر واستبان ولكن ولكنهم جحدوا فتقهروا ثم نقسوا على رؤوسهم ردوا الى الكفر بعدما أقروا بالإيمان على بعدما أقروا بالإيمان وبالحجة فقد ردوا إلى الكفر على ما هو عليهم من الظن ثم قالوا متغطرسين متكبرين لقد علمت ما هؤلاء ينطقون يعني قد علمت ذلك فكيف تقول لنا فجاء فكانت الحجة لإبراهيم وهذا أراده إبراهيم أراد إبراهيم أن يؤذر عليهم الحجة وأن تظهر عليهم الحجة وبعد ذلك أن يقيم عليهم الحجة ويبال لهم ما دمتم على سفه هكذا فعليكم أن تتبعوني وأنا لكم ناصح أمين فقال لهم إبراهيم عليه السلام قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا ضركم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا ضركم لأن هذه من لوازم الربوبية, الربوبية النفع والضر والإعطاء والمنع والإحياء والإماسة والقوة والقدرة هذه ربوبية الله الذي فعلها لا, لا أستحق من أن يعبد إلا من يملك وإلا, وإلا من تكون له القوة والقدرة ولفأك أنت ترى الله العالم قال قال ألا له الخلق والأمر بدأ بالخلق أولا إقرارا يعني بدأ بالخلق أولا للإقرار تقرون تقررون بذلك بدأ بالخلق أولا ثم بعد ذلك يعني أتى باللازم المستلدم هي التشريع ما دمت الذي أعطي وأمنع وأخلق ووحي وأميت فأنا الذي أشرع فكانت الحجة جلية مع إبراهيم عليه السلام قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم أفر لكم ولو تعبدون من دون الله أفلا تعقلون أفر لكم طبعاً لا ينفع در أصناهم لا تنفع در أنفسهم حتى لو كانوا يعبدون أحدا فإنه لا ينفع ولا در ولا يستطيع أن ينفع ولا در عبدوا فرعون فضرهم وما نفعهم عبدوا المرود ففعلوا ذلك معهم فما من أحد يستطيع أن ينفع در إلا الله ذلك فعله فكل نفع فمن نفع الله جل وكل ضر قدره الله جل قال أفر لكم أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم فأنتم أنت أنتم على, على سفة إذا فعلتم ذلك أنتم على سفة إن ذلك كيف تعبدون ما لا يملك لكم نفع ولا ضرر قال أفر لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون يعني أليس لكم عقل تعرفون به بأن الحج عليكم مقامة وبأنكم لا تملكون لا, لا يملك لكم ما عبدتم لا يملك لكم نفعا ولا ضر لا يملك لكم نفعا ولا ضر فكيف تعبدونه من دون الله جل في علاه فلما قام عليهم الحجة وكانت معهم الحجة أنتم, ليس عليكم عقل أنتم لازمتكم الحجة أنتم لابد أن تعبدوا الله جل وعلا قال قالوا حرقوه وانصروا آليتكم إن كنتم صادقين قالوا حرقوه وانصروا آليتكم إن كنتم فاعلين يعني إن كنتم ناصرين لآليتكم ففعلوا به ما فعلتم طبعا هذا شوف الذي جرهم إلى ذلك الدنيا والسلطان والجاه يريدون أن يرتقوا وان يرتفعوا امام الناس وايضا لقطع وحسم الماده التي كانت فيها حجه مع ابراهيم عليه السلام تشويش على الحجه كما حدث مع سلام كما يحدث مع الانبياء جميعا وايضا محاربه من أجل السلطان محاربه من أجل السلطان هو عليه السلام لا ينازع في السلطان ابراهيم عليه السلام ما ما في منازعه منه للسلطان ولكن ابراهيم اراد ان يقيم الحجه عليهم ليصل بعد ذلك إلى الى الى, إلى, إلى ان, أن بعد ذلك الى ان يعبدوا الله وحده ولا شريك له فادي هذه حجه كل طاغيه يعني فرعون قال لموسى قال اجعلنا كذلك من المسجونين قال اولو جيتك بشيء مبين قال فاتي به ان كنتم الصادقين اذا إذن أقام عليهم الحجة وقد علمت وعلمها الناس جميعا وعلموا أنهم على سفين إذا عبدوا الأصنام من دون الله جل, جل في علاه فأرادوا هنا لأن لهم مأرب أخرى وهذا أيضا يبين لك أن كل كافر يعلم أنه على باطل يعلم أنه على باطل وكل الذي يفعله وإن, وإن عمى على الناس أنه يريد حقا يريد عدلا فإنه في حقيقة أمره ما يريد إلا نفسه وما يريد إلا مأربه ولكن يقال ما الذي جرهم إلى ذلك بعد إقامة الحج جلي عليهم الذي يجرهم إلى ذلك هو المأرب الأخرى هو اتباع الهوى هو تقديم الدنيا, على تقديم الدنيا على الآخر كما قال الله جعل ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخر حتى أهل الإسلام عندما يكون في أخر الزمان الغلب أهل الكفر وتعلو كلمة أهل الكفر على أهل الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم أوضح لهم الأسباب الجلية التي أوضت بهم إلى ذلك هي نفس الأسباب التي جعلت الكفار كفارا وجعلتهم طغاط وجعلتهم على تكبر وتغطرس وعلى, وعلى ظلم بين قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تتداع عليكم الأكلة كما تتداع عليكم, الأمم كما تتداع عليكم الأكلة على قصعتها قالوا أو من قله نحن يا رسول الله قال لا إنكم اليوم كثير ولكنكم غساء كغساء السيد ولكنكم غساء كغساء السيد فهنا يعني المسألة المساله عظيمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لكم غساء كغساء السيد ولا يجعلنا الله المهابه من صدور اعدائكم ولا يجعلنا في قلوبكم الوهن قالوا ما له يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهيه الموت حب الدنيا وكراهيه الموت هنا كانت حب الدنيا من حب السلطان حب السلطان والمنازعه على السلطان والترأس على الناس وأمر الناس الناس ولا بد للناس جميعا ان يخضعوا لاوامرهم ولاوامر السلطان فكان الأمر على ذلك كفر بالله ذلك الاولاء وكانهم لا يفقهون لا يعقلون كان الايمان بالله تعالى يعارض حفظ السلطان مع انه والله لو ما حصل نظره لكن الله تعالى له حكم بذلك اذا اراد الله شيئا هي له اسبابه وجره الى ذلك لو علموا يقينا لو حصل نظر وكانوا على انصاف لعلموا يقينا أن الله جل في علا لم يجعل في منازعه لاقامه الحق الحق منازعه السلطان تضاد ولا اختلاف ولذلك النبي قال لاهل قريش هذا الكلام سهدين لكم العرب جميعا بل يدين لهم العالم العالم لكن هم, هم قصر النظر مع اتباع الهواء قصر النظر مع اتباع الهواء مع مع, مع الغلط الذي في القلوب والران الذي علا معت مع مع ان الله جعل طبع على بصائرهم على بصائرهم على بصائرهم يعني لا, لا يمكن أن, أن ان يسيروا على طريق الحق والله إذا اراد شيئا له اسبابه لذلك يعني حادوا حادوا عن الحق بعدما اقيمه عليهم الحجه فقالوا حرقوه قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين يعني شوف شوف الاستفاهة وصلت إلى, الى, الى, الى مداها كيف ذلك؟ من السياق يبين لك استفاهة وصلت إلى مداها من السياق كيف؟ أين؟ ها أين استفاهة هنا؟ الحمد لله ممتازه صارت ممتازه صارت ها ممتازه كريمه ممتاز, ممتاز, ممتاز وانصروا الاله سبحان ربي العظيم سفه ليس بعد اوسفه اذا اله لا تستطيع ان تنصر انفسهم فكيف تكون الاله الا لا تستطاع تامصرى نفوسهم فكيف سبحان الله نعم ممتازه جزائري كيف, كيف تكون اله وايضا نعيم يعني ما متغيب من ثلاث ايام ما ادري لما لما لست انت ولا يمكن لك أن تريد نعم طلب النصر الالهي سبحان رب العظيم فكيف تكون اله طلب النصر الالهي كيف تكون اله قال انصروا الالهاتكم نعم قالوا حرقوا وانصروا أليهتكم إن كنتم إن كنتم فائلين يقال بأنهم بعدما سلسلوا وأضرموا النار وهم يرقونه فيها جاء جبريل إلى إبراهيم عليه السلام قال لك حاجة قال لك أما لك فلا وقال حسبي الله نعم وكيل ولجاج ابن عباس قال حسبي الله نعم وكيل يا لله لعل الناس يفقهون كيف التوكل على الله وعظيم عظيم عظيم الاعتقاد الصحيح في الله الذي فعله قال حسبي الله نعم وكيل كلمة قالها ابن عباس رضي الله عنه قال حينما, حينما قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقى في النظر وأيضا قالها أصحاب محمد حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قال إبراهيم حسبي الله نعم وكيل قلنا يا نار كوني بردا والسلام على إبراهيم قال أصحاب محمد حسبنا الله ونعم الوكيف فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسى سمسوء واتبعوا رضوان الله مسألة عظيمة لابد أن نفهمها جيدا في هذا الباب وهذا ان شاء الله نفصله في الدرس القادم لنعلم كيف أثر التوكل حسن التوكل على الله وقد قال الله طارحا سؤالا إجابته طاغية في الكتاب فليس الله بكاف عبده بل وربي إن الله يكفي أباده جميعا فمن أحسن وصدق الله وصدقه الله جل في علاه ونسأل الله أن يجعلنا من الصادقين في نسرة دينه وفي العمل له اللهم أمين يا رب العين لماذا تحرد؟ فيها سيئة تفضل في رفع الله مقامك شو ماشي خاش سعيد احمد احمد احمد والله وما يطلع وما يمشي ما شايفش ما ينفع عليكم سامي 4 تبع الفوائد وجوب في الدنيا وجوب الزود في الدنيا نعم هذا جيد فهمه لا نعم جوازي الحيلة في إقامة الحجة جواز الحيلة في إقامة الحجة, الحجة. وهذه الحيلة لابد أن تكون مشروعة يعني هذه الحيلة لابد أن تكون مشروعة ولا صح أن يقال بأن كل حيلة تصل إلى مقصود لابد أن نستخدمها على كلامك يا فلي وهذا لا صح حرم الأحوال اللي هي الغايه توري في قاعده عامه تجعل كل حيله واسيله تصل الى المقصود لابد من العمل بها ان ان أقر الشرع هذه بسيطه جواز التعريض مندوح عنه فدي جواز التعريض مندوح عنه انا كذبت الاسئله الناريه دي يا صالح ايه يا صالح انت بهذا الباب فيقول هل الدوله العثمانيه خلافه اسلاميه ام لا ملك من يقول الدوله العثمانيه انتشرت. انتشرت بشوف الحق ان هي خلافه اسلاميه الحق انها خلافه اسلاميه هي خلافه اسلاميه لكن انتشر فيها البدع كما انتشر في الخلافه العباسيه البدع كما انتشر في الخلاف المويه المويه الامويه البدع نعم طبعا البدع المنتشره اللي في الخلافه العثمانيه بدع مميته صراحه ان هي بدع التصوف البدع العارمه بدع التصرف التصوف هي بدع عارمه يحدث فيها شركات عظيمه جدا تظهر وتكون هذه الشركات قاصمه الظهر لكنها دي خلاف اسلاميه نعم خلاف اسلامي